وَيَوْمَ يَحْسُرُ ¿Por qué? كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان لكي صاروا ماضي جد او ان نر في